وإن شقت السماء فهي يوم إذ رواه والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ يثمانية يوم إذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا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 كلوا وشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أُوتِي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أُوت كتابيا ولم أدر ما حسابي.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 ذراع فسلقه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحوض على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميد ولا طعام إلا من عسلين لا يأكله